بوك تو شيسة السادم سبعة وستون سبعة وستون بريتجاتوني <تصفيق> <تصفيق> مستهمانيا ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين Очила Еновара Елназара Той забрави своите очила. Лакаднисия, новарата. Лакаднисия, Къде са неговите очила? Ей на тарека, новарата. тура. Ей Часовник Есара Елсара Неговият часовник е повреден. Сатуху Телифа Елсара Ратила Часовникът виси на стената Есара Муалака Ала Хает Елсара Муалака الحائط باسبورت جواز السفر جواز السفر. لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره كديليه نيجوڤيت پاسپورت جواز سفره ياترى أين ترك جواز سفره ياترى؟ ت ته، تهن سوى سي هم هن الخاص بهم بهن هم هن الخاص بهم بهن ديساتا نموغت م سويت رديلي لا يستطيع الأطفال أن يجد والديهم لا يستطيع الأطفال أن يجد والديهم نأتم تن الرديت إة لكن ها هم الولدان قدممون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. في واش في انتم كم الخاص بكم؟ انتم كم الخاص بكم؟ كاك باشي باش توپيتواني، غوسپودين كيف كانت رحلة حضراتكم؟ كيف كانت رحلة حضراتكم سيد ميلر كد اي واشتا جنا زوجة حضراتكم سيد ميلر زوجة حضراتكم سيد ميلر في واش Алхасубики Енти Ка Хадратаки Алхасубики Как беше вашето пътуване, госпожо Шмидт? Кейфе канет, Рахлету Хадратики, Мадам Смит Кейфе канет, Рахлету Хадратики, Мадам Къде е вашият мъж, госпожо Шмидт? اين زوج حضرتك مدام سميث اين زوج حضرتك مدام سميث